كُلُّ نَبِيٍّ مِّن قَبْلِكُمْ كَانَ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَثَرًا أَمْوَالًا كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَثَرًا أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِ فَسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِم كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِم كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِم وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا أُذَا عَبِقَتْ آمالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَعَنَاءُ إِنْ كَانُوا الْخَاسِرُونَ أَمَّنْ يَأْتِيهِ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ نَجِيٍّ وَأَصْحَابِ نَجِيٍّ فَتَكَات اتت لهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اوياء بعض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 غنمك هو الفوز العظيم